وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّذِيرِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ إِنَّا كُنَّا عَلَيْكَ شَهِيدًا وَإِذْ رَأَيْنَا مَوْسَى وَعِيسَىٰ مِنْ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا أَلاَّ تُعْبِدُوا إِلَّا اللَّهَ رَبّكُمْ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ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 منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي ايقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون الا فراوا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَاعٍ مَّا سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوُا وَمَا كُنَّ لَدَسُوا بِهَا إِلَّا يَشِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا